اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائين اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق ارضي لن تطيروا في سمائين لن تطيروا, في سمائي. لن تطيروا سمائي. اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق عضي. لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي أنتم رفس وفس أنتم سر البلاء أنتم كفر وغبر أنتم حجب الضياء انتم رث وفزق انتم سر البلاء انتم كفر وغدر انتم حجر الضياء يقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق ارضي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي اضحا وغثان او قريبا من غثائي جيشكم ام ساكرين ريحه كالحنفسائي هسبكم او من غثائي جيشكم ام ساكرين ريحه كالحنفسائي اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغلقوني في دمائي لم تعيشوا فوق عرضي لم تطيروا في سمائي لم تطيروا في سمائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيني فدائي جيشكم راضي بظلم من مغباء أو جيشكم جيسكم أضحى ذليلا لم يعد فيني فدائي قوم راضون بظلم من غباء او رياء مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق ارض لن تطيروا في سمائي لن تطيروا مزقوني وعيش فاضي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي ها هم المجاهدون في كل مكان ارتفعت فيه راية الجهاد لا يخفضون الجباه الا لله ولا تنحني ظهورهم إلا لالتقاط حجر أو زرع قنبلة وهذا طريقهم الغارق في الدماء يتساقط فيه الشهداء تلو الشهداء ولسان كل واحد منهم أقتلوني مسكوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي